وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار اللهم أ ج ر ن ا من النار وطهرنا و أ ب ع د ن ا من البدع يا رب العالمين ثم أ م ا بعد يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل الحديث رواه أ ب و داود والترمذي وغيرهما وحسنه الترمذي وصححه ح س ن ه الترمذي و ا ل إ م ا م النووي والحديث حسن تقدموا اخواني جزاكم الله خيرا ا م ل أ و ا ما امامكم ا ل ف ر ا ء فلا زال الرجل يتقدم حتى يقدمه, يقدمه الله يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل مما لا شك فيه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن العبد يتخلق ب أ خ ل ا ق صديقه ويتعلم منه شاء أ م أ ب ى أ ح ب أ م ك ر ه كل من عرف ج م ي ع أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان عنده صديق إ ذ ا كان عنده صاحب يمشي معه يخرج معه ويرجع معه يقضي معه أ و ق ا ت ه كلها أ و جلها أ و أ غ ل ب ه ا فهذا العبد كان رجلا او ا م ر أ ة كان كبيرا او صغيرا كان شيخا او ك ا ن ش ب ا او كان طفلا فهذا العبد يتخلق باخلاق صديقه وصاحبه ويتعلم منه رغما عن ا ن ت ه وهذا ما ينص عليه الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم المرء على دين خليله المرء على دين خ ل ي ل ه ف إ ذ ا كان خليله مؤمن ا يكتسب منه ا ل إ ي م ا ن و إ ذ ا كان خليله صاحب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة يكتسب منه تلك ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة و إ ذ ا كان ص د ي ق ه له أ خ ل ا ق س ي ئ ة ف ا س د ة و أ ن ت عاشرته فلا شك أ ن ك ستكتسب منه ذات اعلم أ خ ي المسلم أ ن ه إ ذ ا كان خليلك مؤمنا موحدا متخلقا ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي أ ت م ر ب أ م ر الله وينتهي بنهي الله ويستن ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ و ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى ف إ ذ ا كان خليلك وصديقك وصاحبك إ ذ ا كان رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم نبيا ورسولا أ ن ت سترث منه هذه ا ل أ خ ل ا ق سترث منه هذه ا ل أ خ ل ا ق ولا شك وتتخلق بها وتشرب من بحر إ ي م ا ن ه ومن بحر عبادته ومن بحر معاملته و إ ن كان خليلك هذا إ ن كان مؤمنا و إ ن كان خليلك كافرا فاسقا ظالما سكيرا عربيدا أ و كان زانيا أ و كان ربويا أ و كان طرقيا مبتدعا أ و كان علمانيا أ و كان شيوعيا أ ن ت سترث منه هذه ا ل أ خ ل ا ق أ ح ب ب ت أ ن ك ر ي ت شئت أ ن ابيت والنماذج إ خ و ا ن ي م ش ا ه د ة لنا بالعياذ كم من شاب كان مستقيم على أ م ر الله كم من ش ا ب ة كانت م ت ح ج ب ة آ خ ذ ة اخذه دين الله عز وجل بيدها بيد من حديد ومهما خالطت ق ر ي ن ا ت السوء ومهما الشاب المستقيم الملتزم خالط قرناء السوء إ ل ا ودمروا حياته خرجوا عليه أ ك ل و ا أ خ ل ا ق ه دمروها عليه بل دمروا عقيدته فانقلب على عقبيه وما ضر أ ح د ا بل ما ضر إ ل ا نفسه كم من رجل إ خ و ا ن ي ك ا ن رجل مؤمن رجل طيب ربما حامل لكلام الله حامل لكتاب الله لكن عندما يخالط السفهاء عندما يخالط الفجات عندما يخالط الظالمين عندما يخالط أ ه ل ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة يتخلق ب أ خ ل ا ق ه م كم من شاب ما كان يعرف شيئا عن الحشيش والمخدرات والخمور والترسس ولكن لما خالط ا ل ح ش ي ش ي ن لما خالط أ ه ل التخدير لما خالط أ ه ل السكر و ا ل ع ر ب د ة صار سكيرا مثلهم كم من واحد ما كان يتعاطى الربا, ما كان يتعامل لكن لما خالط أهل الربا صار يتعامل بالربا كم من وما ا ح د كان لصا وما كان يعرف ا ل ت ل ص س و ا ل س ر ق ة لكن لما خالط أ ه ل التلصص ا صار, صار قاطعا للطريق كم من ا م ر أ ة كانت م ح ت ش م ة تستحي من خالقها تستحي من الاسلام والمسلمين لكن لما خالطت الفاجرات المتبرجات تخلقت ب أ خ ل ا ق ه م ولذا يقول القائل وما أ ح س ن ما قال عن المرء لا ت س أ ل و ا س أ ل عن قرينه فكل قرين بقرينه يقتدك ا ل م ر ء ل ا تسأل و اردت س أ ل عن ق ي قرين بقرينه ي ن ه فكل ق ت إذا أ ر د أ ن تعرف مستوى الفرد ا س أ ل عن أ ص د ق ا ئ ه وانظر في أ ص د ق ا ئ ه وانظر فيمن يقضي معهم حياته ف إ ن وجدته يسحب المؤمنين يمشي مع أ ه ل الخير والصلاه يمشي ويجلس مع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فاعلم أ ن ذاك مؤمن ذاك مؤمن والدليل على ذاك و أ ن ه يحب اهل ا ل إ ي م ا ن ويمشي مع اهل ا ل إ ي م ا ن و إ ذ ا ر أ ي ت ه يسحب ويمشي ويرافق ويخالل ا ل س ب ه ا ء والظالمين والفاسقين والمبتدعين والعلمانيين فاحكم عليه بذلك و إ ن لم يظهر لك كذلك احكم عليه بذلك عليه ف إ ن مستوى الفرد من يمشي معه لذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله هذه ا ل ح ق ي ق ة إ خ و ا ن ي ما قررتها أ ن ا أ و غيري بل قررها سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق ع ل ا ل هوى المرء على دين خليله قيمتك مستواك هو من تمشي معهم من تقضي أ و ق ا ت ك معهم او من تعمل معهم تلك هي قيمتك إ ذ ا إ خ و ا ن ي إ ذ اذا كان ك ه إذا كان المرء على دين خليله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الشطر ا ل أ خ ي ر من الحديث فلينظر أ ح د ك م من يخالي ه اختر اختر لنفسك اختر ل أ و ل ا د ك وخصوصا ونحن بصدد الحديث عن الجواب عن السؤال المطروح ونحن ندخل أ و ل ا د ن ا إ ل ى المدارس فما هو واجبنا نحوهم ما هو الواجب علينا نحو أبنائنا هو نحو فمن الواجبات العظمى علينا ونحن ندخل أ ب ن ا ئ ن ا إ ل ى المدارس أ ن نختار لهم المعلم و ا ل أ س ت ا ذ و أ ن نختار لهم الصديق والرفيق في الطريق أ ن نختار لهم المعلم داخل ا ل م د ر س ة و أ ن نختار لهم الصديق في الطريق إ ل ى ا ل م د ر س ة ونحن اخواني أ ن ا و أ ن ت والناس جميعا والمسلمون جميعا في مفترق الطريقين ف إ م ا أ ن نختار الدين و إ م ا أ ن نختار غير الدين ف إ ذ ا اخترنا الدين فلابد أ ن نختار أ ص ح ا ب الدين أن ن خ ت المعلم ر ا المتدين المؤمن أن ن خ ت ا ر ا ل م س ل م ة ا ل م ح ت ش م ة ا ل م ت ح ج ب ة و أ ن نختار الصديق المؤمن الصالح هذا ان أ ر د ن ا الدين و إ ن أ ر د ن ا غير الدين و إ ن كان همنا هو أ ن ندفع أ ب ن ا ئ ن ا عن أ ن ظ ا ر ن ا كما هي الفكره يشهد الناس م ا ب غ ي ت ي ك ن ان يمشي عليهم يمشي يمشي علي لا يمشي عليهم لا يمشي ع ي ه م لا يمشي عليهم ا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا ي م ي عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا ي م ش ر عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا يمشي عليهم لا ي م ش ع م ن ي ت ك ل م و ن و م ع م ن ي ج ل س و ن ومع من يقضون أ و ق ا ت ه م لا يبالون ل أ ن غ ر ض ه هو أ ن يدفع أ ب ن ا ء ه عنه وعن أ م ا م ه لاخواني لا لا إ فعلينا كما قلت لكم سابقا أ ن نصحح ا ل ن ي ة أ و ل ا و أ ن نضع نصب أ ع ي ن ن ا أ ن يكون أ ب ن ا ؤ ن ا حاملين لكتاب الله متفقهين في شرع الله يدعون إ ل ى الله يجاهدون في سبيل الله فليكن همنا هو هذا ف إ ذ ا كان هكذا إ ذ ا كان غرضنا هو الدين فعلينا أ ن نختار ل أ ب ن ا ئ ن ا كما نختار ل أ ن ف س ن ا اعلم أ خ ي المسلم أ ن ك إ ن أ ح س ن ت الاختيار فزت في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و إ ن أ س ا ت الاختيار أ و لم تختر ا فذلك هو الخسران المبين فلابد أ ن تختار لنفسك أ ن ت مع من تقضي وقتك ولابد أ ن تختار ل أ و ل ا د ك مع من يقضون أ و ق ا ت ه م ف إ ن اخترت و أ ح س ن ت في الاختيار وكان اختيارك في محله في نظر الشرع فزت دنيا و أ خ ر ى و إ ن لم تختر ا شيئ... شيئا ولا يهمك لامر لا أ نفسك ولا أ م ر أ و أو ل ا د ك من اختيار واخترت السكرين العربدين الفسق ت خ د ي ر آل ا آل والفجور فذلك هو الخسران المبين وما بعده نجاح إ ل ا أ ن يشاء الله عز وجل ف ع ل م أ خ ي أ ن ك كما تختار الطعام الشهي والشراب اللذيذ واللباس الجميل والمسكن المريح فعليك أ ن تختار الصادق ا ل ص ل ي ح الصادق الصالح أ ي واحد إ خ و ا ن ي لو تخلت عليه و تقول له أ م ا م ك طعام خريب و أ م ا م ك طعام ل ذ ي ب أ و مثلا لو دخل أ ح د ن ا إ ل ى السوق سواء كان سوق الخضر أ و كان سوق اللحم وسمك ا ل ووجدت أ م ا م ك خضر أ و لحم أ و سمك ن أ ك ل ه طعام هناك شيء طيب وشهي يعجبك ويعجب أ و ل ا د ك وتنشرح إ ل ي ه صدرك وطعام آ خ ر في ج ه ة أ خ ر ى خبيث نفسك تشمئز وتفر منه إ ذ ا جئت به إ ل أ و ل ا د ك يرفضه ويضربنه على وجهك إ ذ ا كنت هكذا أ خ ي تصور أ ن ك هكذا إ ذ ا لابد أ ن تختار إ ذ ا كان لابد أ ن تختار فما ينبغي لك أ ن تختار و الطعام الشهي الطيب أ و تختار ذلك النتن ذلك ا ل خ ب ث لا شك إ خ و ا ن ي أ ن العاقل يقول لا أ ن ا أ خ ت ا ر الطعام الشهي اللذيذ الطيب ولا أ ر ض ى بالخبيث ولا أ ر ض ى بالنتن أ ب د ا ولا أ ع ط ي ه لي بالمجان ولا يعطياني بطلنته طيب للنباس إذا جاء موسم وأردت أ ن تلبس نفسك أ ن تشتري لنفسك لباس أ و ل أ و ل ا د ك أ و لزوجتك وتدخل إ ل ى السوق وتجد الملابس م ع ر و ض ة هناك جميل وهناك قبيح هناك لباس يوافقك وهناك لباس لا يوافقك و أ ن ت في ن ق ط ة الاختيار فماذا تختار لا شك أ ن العاقل يختار اللباس الجميل و إ ل ا من ثم ترى أ ن السوق تروج بالناس السوق معمره واحد داخل واحد خارج لاش كل يختار ما يعجبه كل يختار اللباس الذي يوافقه ويناسبه ه ويعجبه طيب قضيه أ خ ر ى اذا أ ر د ت مسكنا اما بناء أ و شراء أ و قراءه بغير ت ك اجبرت مساكن اجبرت ديورا اجبرت دار في مكان مريح في مكان مستريح مطمئن وكتعرف أ ن ي قد تعشت ي ما في خ ا ل ة اطمئنان لا أ ح د يؤذيك لا أ ح د يكبر جوك لا أ ح د يفعل بك شيء من القبح والسرد وهناك مسكن آ خ ر في محل مملوء باللصوص مملوء بناس شريرين و أ ن ت تعلم أ ن ك إ ن كنت هناك وقتك حياتك ستكون ح ي ا ة ضيقه ن ك ض حرجه إ ذ ا لا شك أ ن ك ستختار واحدا من هذين المسكنين فما تختار هل تختار المسكن المريح أ م تختار المسكن الخبيث لا شك أ ن العاق ل يختار المسكن المريح ل أ ن ه يريد لنفسه و لاسرته أ ن يعيش مطمئنا يكن、هكذا. اذا اخترت الطعام ا ل ش ه ي واخترت الشراب اللذيذ واخترت اللباس الجميل واخترت المسكن المريح فكيف أ و لماذا لا تختار لنفسك و ل أ و ل ا د ك الصديق الصالح من الواجب عليك كما تختار الطعام والشراب ت ت خ ر ا واللباس ت ت خ ر ا والمسكن ت ت خ ر ا واجب عليك بل أ ك ث ر وجوبا أ ن تختار الصديق الصالح ل أ ن ك إ ن أ ك ل ت الطعام الخبيث سيفتك بصحتك هنا و إ ن اخترت المسكن ة الغير ا ل مريح سيكدر وقتك هنا وعندما تمشي و و ت ت م إ ل ى الله عز وجل الله عز وجل عز يثيبك على عملك الصالح لكن إ ن اخترت الصديق ة ا ل س ي ء ولم تختر الصديق الصالح لا شك أ ن الصديق ة السيئ ء ر سيهلكك في الدنيا وسيهلكك حتى في ا ل آ خ ر ة يدمر حياتك هنا وهناك ولا عذر لك أ م ا م الله لما يقول لك الله عز وجل لماذا لا تستقيم ولماذا لا تربي أ و ل ا د ك وتختر لهم لا تقول له فلان هو المسؤول لا ا ل م س ؤ و ل ي في عنقك أ ن ت هو المسؤول و ا ل إ س ل ا م بين لك كيف تربي أ و ل ا د ك وكيف تربي نفسك ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر أ ح د ك م من يخالف المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالف وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حيا محسوسا فلنستمع إ ل ي ه وهو يقول وهو يعلمنا ويعلم ا ل أ م ة جمعاء فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث المتفق على صحته إ ن م ا مثل ا انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, فنافخ الكير أو أولا فحامل ن ا الكير أولا ف ف خ أو المسك إ م ا أ ن يحذيك و إ م ا أ ن ت ب ت ا ع منه و إ م ا أ ن تجد منه ريحا ط ي ب ة ونافخ الكير إ م ا أ ن يحرق ثيابك و إ م ا أ ن تجد منه ريحا منتنه الحديث ل ي متفق ع رسول الله يقول انما ل ل يقول ه إ مثل الجليس الصالح الذي تجلس معه وترافقه و ت خ ا ل ن ه وتصادقه وجليس السوق ايضا اذا, إذا اخترته المثل الصالح الرافيق المثل للجليس الصالح الصالح مع المثل كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك هو ذ ل ك العطار الذي يبيع الروائح ا ل ط ي ب ة يبيع, العطور يبيع الروائح ع ط و يبيع التي تحبها النفس وتطمئن لها النفس هذا هو حامل المسك واحد عنده متجر دي العطور هذا المثل الجالي الصالح الجالي السيء المثل دياله كنافخ الكير في الحداد فحل عنده دي دي متجر ومع احترام ل ل إ خ و ة إ ذ ا كان أ ح د ه م يسمع وهو يتعاطى هذه الصناعه ة أو ذ ه الصنعة فالحديث ليس عن, عن حداد المدن و إ ن م ا عن الحداد القدماء لأن الحداد ليس يعملوا الكير الحداد ليس يعملوا الكير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نافخ الكير وهذا مثل يقول رسول الله الجلس السيء المثل ليلو حال نافخ لكينفخ وهذا الحداد اللي كينفخ بالكير شيء شيء ص و ر ه سجن ت اذا إ ج ل س مع هذا أ ش ي و ق ه ذ اذا أشيقع إ ج ل س مع حامل المسك أ ش ت ب ت ويجلسنا نفكر أ ش ت ب ت ي ب ي ن ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ي ق و ل فحامل المسكي ان يخذيك وإما ان ي خ ذ ي ك و إ م ا أ ن ت ب ت ا ع م ن ه و إ م ا أ ن ت ج د منه, منه ر ي ح ا ط ي ب ة إ ذ ا ج ل س معه إ م ا قد ي هديه لكوح ل ا د ي ة ه د ي ة من ا ل ر ا ش ط ي مشي ا ل ل عنده ل أ ن ما ع ن د ه خ ب ا ت ما ع ن د ه س و ء عنده روائح طيبة لانه يهديك ل ر ا ئ ح ة ط ي ب ة ي ق و ل لك بسم الله اعطاك من عنده مطمئنة أنه ا ك ر ي ح ة ط ي ب ة أ و تبتع منه يعني تشتري منه ق ا ر و ر ة من الروائح ا ل ط ي ب ة على كل فتخرج أ ي ض ا شرحا مسرورا ونفسك مطمئنه بما أ خ ذ ت من عنده من ا ل ر ا ئ ح ا ل ط ي ب ة من المسك أو تجد على الاقل أ ق ل إ ذ لم ولا ولا على ل ما ما ما يحذيك شيء بشري شريت شيء إذا أعطك عندك أنت تجد هناك ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ط ي ب ة مهما تدخل المسجد حامل المسك أ و بائع المسك تجد هناك ر ا ئ ح ة ط ي ب ة تشمها هناك إ ذ ا على كل ف أ ن ت في ربح ما هناك خ س ا ر ة إ ن أ ن ت جالس هذا, هذا الرجل تجد يعني تشم يعني طيبة أو يعطيها لك أو تشري منه منه رائحة أو أو لك لكن إ ذ ا جلست ا حاملا لان نافخ الكير أ ح د اما ان يحرق ثيابك و إ م ا أ ن تجد منه ريحا ممتلئه الحدد ا ا يحمل حديده يبدأ عليه وخرج يدق يعني خرجت محروق الثياب أختال ولذا ق لك دراك وبعدك حتيات ونتعمل في ل ك ومش ت ح رسول ش ثيابك على الأقل غادي كريهة ي الأقل المحل تجبره لك على لأن ل رحة رحة منتنة محل المحل ليس محل الطيبات المحل ليس ل ا ر ا ا ح ط ي ب ة و ل ذ الله ر س و ا ل صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ي ونافخ القيد فحامل المسك ي إ م ا ان يهديك يعني يهدي لك ه د ي ة واما ان تبتع من يعني تشتري منه واما إ ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير إ اما ان يحرق ثيابك واما إ ان تجد منه ريحا م ن ت ن ه إ ذ ا من تختار الجلوس معه شكلي تختار د خ ل عنده حامل المسك و نافخ الكير العاقل يختار حامل المسك لان في فوائد كذلكم اخواني الجليس الصالح مع جليس السور الصديق ا ص ا ل ح مع صديق السور اذا جلس مع الصديق الصالح لا بد ت أ خ ذ منه ما ينفعك و إ ن جالس السيء لا بد أ ن تاخذ منه ما يضرك وما يسيء إ ل ي ك في هذه الدنيا وفي الدار ا ل أ خ ر ى ولذا قال أ ح د العلماء الصالحين اصحب من يسلم ظاهرك بصحبته وتذكرك الله رؤيته وتبعثك على الخير مرافقته احد العلماء وهو ينصح المسلم قال ا س ح ب من يسلم ظاهرك بصحبته يكون لمشيت يسلم لمشيت الصالحين ما يشوفك ماشي مع الناس الصالحين مع المؤمنين لأنك لأنك لأنك من ألسنة الناس الناس الناس الناس الأسدقاء الظاهر قد معهم مع مع مع سيحكمون عليك كذلك إ ذ ا أ ن ت صنت ا ل ك ر ا م ة ديالك وصنت العرض ديالك من كلام الناس بمرافقتك الصالحين و ا لما ن سيجبر مع العلماء ماشي مع المؤمنين ماشي مع الصالحين أشي هذي ما يكونوا خلينا من ك م ما ما يشوفوك. ما ما ما ما ما يشوفوك ماشي مع المؤمنين الله هذي يقولوا نعمة فلان نعم الرجل ح ت ى ل و سمعوك ا ل ش ي ح ا ج ة خ ي ب ة شحاجه ي جاشي منافق وروجك ش ي ح ا ج ة يقولون ا س لا يشهدوك يشهدون فيك بنا يعرفونه علا م فلان لا ما يمشي هذا فلن ا ك ي م ش ي عم ا ل م م ن ي ن ك ي م ش ي عم اهل الخير ك ي م ش ي عم اهل ا ل ص ر ا ه ما يمكن يعمل هذا إ ذ ا فتكون بمرافقتك لهؤلاء الناس سالما عرضك سالما ظهرك لكن إ ذ ا ع م ل ت العكس ب شت ي مع ا ل س ك ي ر ي ة ب شت ي مع الشيشيه مشيت مع العلمانيين مشيت مع ا ل م ب ت د ع ة مشيت مع ا ل ج ن ا ي ز ي ة مشيت مع الناس اللي ل ا ي س و و ولا شيء في نظر الشرع وفي نظر الله عز وجل ولو تكون ممين و ك ي م ا كنت الناس ه سيشوريك ب ا ل أ ص ا ب ع شفله ولو ممين و ل و ل ش ف و ف ل ه شوفله و ف ل و ف ل ه شوفله شوفله شوفله ش و ل ه شوفله شوفله ش و ل ش و ف شوفله ش ش و ف ه ش ش و ف ل ل ه ش و ف ل ل ه ش و ف ل ل ه ش و ف ل ش و ش و ف ل ل ه ش و ف ولو ي ج ي شيء منافق ويتهمك ب شيء هنا يقول و الناس ا يعملها الشغل دياله كيجلس ع مع ا ل س ر ة كيجلس ع مع اللصوص كيجلس ع مع اذن يعملها يفعلها أ ويقولها أو إلى آخره إ ذ ن فقد عرضت عرضك ل ل ش ب ه ة بصحبتك ل ل أ ش ر ا ر لكن إ ذ ا صاحبت الصالحين تصون عرضك وتدفع نفسك من باب الشبهه بسبب ذلك و أ ي ض ا و تذكرك الله رؤيته عليك أ ن تصحب الرجل الذي إ ذ ا ر أ ي ت ه تذكر الله إ ذ ا ر أ ي ت ه في إ ي م ا ن ه ر أ ي ت ه في زيه ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ا ر أ ي ت ه وهو ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويتدبر ويبكي إ ذ ا ر أ ي ت ه وهو يذكر الله وهو يصلي وهو يعبد الله في خشوع في اطمئنان في إ ي م ا ن تقول الله أ ك ب ر تدفعك رؤيتك لهذا الرجل أ ن تذكر الله عز وجل وهذا هو, وهذا هو الصديق الصالح هذا الذي ينبغي أ ن نبحث عنه و أ ي ض ا و ت ب ع ت ك على الخير مرافقته أ ي أ ن ك إ ذ ا رافقته مرافقتك له تدفعك للخير إ ذ ا كنت تصلي قليلا تصلي الفرائض ولا تصلي النوافل فعندما ترافقه تجده أ ن ه يصلي النوافل يصلي الرواتب يقوم الليل فتقول لابد أ ن أ ع م ل تجد نفسك أ م ا م ه حقير هو يصلي الفرائض ويزيد في النوافل و أ ن ا لا أ ف ع ل إ ذ ا لابد أ ن أ ق ت د ي به و أ ن ا افعل فتندفع لان تصلي النوافل إذا كنت تصوم رمضان ولا كنت الاثنين تصوم تصوم والخميس أيام يعني وثلاثة البيض من كل شهر إ ذ ا كنت لا تصمها و عندما ترافق هذا المؤمن تجده أ ن ه يصوم يصوم الاثنين والخمس ي تلتقي معه يوم الاثنين ربما تعرض عليه الطعام يقول لك أ ن ا ممسك أ ن ا صائم فتقول أ ن ت سبحان الله مالي هذا الرجل يصوم و أ ن ا لا أ ص و م فتقتدي به فتندفع الى الصيام عندما ترافقه تجده ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن تجده يدعو الله تجده يستغفر الله يقوم الليل يتصدق يدعو إ ل ى الله يقوم بالاعمال ا ل ص ا ل ح ة ف أ ن ت تقتدي به فتندفع الى الاعمال ا ل ص ا ل ح ة مرافقتك للمؤمن لكن إ ذ ا رافقت ا ل أ ش ر ا ر إ ذ ا كنت تصلي متك ا تصلي إ ذ ا كنت ما كتك ميت توليتك م ي إ ذ ا كنت ما تنفح تولي تنفح إ ذ ا كنت ما تقر على ا ل ك ب و ر تولي تقر على ا ل ك ب و ر إ ذ ا كنت ما تسب الدين تولي تسب الدين إ ذ ا كنت ما كتتعامل تتعامل بالربا تولي تعمل ت ا بالربا إ ذ ا كنت ما تسكر تولي تسكر وهكذا إ ذ ا كانت المراه متحجبه وما ت ت ب ر ج تولي ت ت ب ر ج إ ذ ا كانت ما ت ب ل ي ا بالغذاء و ا ل ن م ي م ة تولي مبليه الغذاء و ا ل ن م ي م ة وهكذا لذا قال هذا العالم الصالح وهو يقدم لنا ن ص ي ح ة من اغلى النصائح فيقول اصحب من يسلم ظاهرك بصحبته وتذكرك الله رؤيته وتبعثك على الخير مرافقته وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا تصحب إ ل ا مؤمنا ولا ي أ ك ل طعامك إ ل ا تقي لا تصحب إ ل ا مؤمنا فعلينا إ خ و ا ن ي أ ن نصحب المؤمنين و أ ن نختار ل أ ب ن ا ئ ن ا ولفلذات أ ك ب ا د ن ا أ ن نختار لهم المؤمنين و إ ل ا ضاعوا كما نضيع ويضيع الجميع اللهم وفقنا لما ي ح ب و ا ر ض ه اللهم وفقنا لما تحب ه و ت ر ض ا ه أ ق و ل ك بهذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولجميع المسلمين امين الحمد لله. الحمد ا ا لله ل ل م رب ع يقول ن والعاكرة ي ن ا عدوان إلا الظالمين على وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ل على م وأنعم وبرك س وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا و ق رسول ة أعيني محمد وعلى آله أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى بعد يمذين ومن محمد بهداهم ثم أما وصحابته واهتدى يقول آله إلى ي د ن ا ر س الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب إ ل اخي مؤمنا لا تصحب أ المسلم ا إلا ل أ ش ر ا ر إ ل ا ل ل د ع و ة إ ن كنت قادرا على ا ل د ع و ة تكش أجل اجلس ل خلطهم أ أ ش ر ر ا من من صحبهم معهم الدعوة ل أ ج معه ل أ د ع و ه إ ل ى الله أ م ش ي معه في الطريق ل أ د ع و ه إلى الى ل أكلمه لأدعوه ل ه يعني إ الله أ م ا أ ج ل س معه هو ليؤثر هو ف ي ه ليدعوني هو إ ل ى طريقه هذا لا خاله ا ل أ ش ر ا ر لتؤثر فيهم لا ليؤثر فيك لذا ن ص ي ح ة أ ق د م ه ا للمسلمين عامه وللشباب خ ا ص ة أ ث ر و ا إ خ و ا ن الشباب في غيركم ولا ت ت أ ث ر و ا بغيركم كونوا أ ق و ي ا ء بدينكم ولا تنهزموا فيه ف إ ن الله عز وجل يقول ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين ويقول ربنا عز وجل قل يا اهل الكتاب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 المسلمين ا ل آ ن داخليه إ ل ا من رحم الله م ن ه ز م ي ن داخليا في دينهم والدليل ديال الميزان هو التفليت اجبر كثير ديال الشباب ن ا الكثير ديال ا س ل مع احترامي ل ل إ خ و ة الشباب فهذه ن ص ي ح ة لنفسي ولهم وللمسلمين ع ا م ة للرجال والنساء اجبر كثير ديال الشباب يحشم ي خ ر ج بقميص يحشم ي خ ر ج ب ا ل ك م د و ر ة ب ع ب ا ر و ا ض ح ة يحشم ي على م ل رسول ق ل ل ه و ل ا ا ل ع م ا م ة يقول لك الناس سيشيلون ب ق ي ب ا ل أ ص ا ب ي ع و خ ص و ص إ ذ ا كان ماشي نشي في شي شخصيات ي ش ف ي شي شي احوال يقول لك لا لا أ ن ا نمشي ب ا ل بنطلون بال... بال... بال... لباس ي عصري ن ي ع متفرش ن يجئ لماذا خ ر ل باش منطرش لانه ت ب ا شحن د ي ا لا ي ن ا ر ش الانتباه ب يكرت لاش؟ ع ي يحشم يخليها خليه م ع ر ف ل ي م بان ا ل ت ح ر ي ق حرام、مهم. يعني كيعتر ف ل ك اذا إ لاش ما تخليش يقولك و ا ه غديب كونتي شوفو ا فيها وما عشناش ر ف ي ح و ا ل في حال هذا ا ل شيء جبر البنت يعني تتبرج من أ ج ل بشتى قلب ش ن س ي ر و ل عصر دينا حقا الحجاب في ا ل إ س ل ا م والحجاب مفروض لكن وانا مش ندرسه بالحجاب ن م ش ي النادي نتعلم بالحجاب يعني نخلي نحتفل د ر س ا لا إ ذ ن ي ب د أ يقلد أ ع ض ا ء الله في لباسه في م أ ك ل ه في مشرابه في لغته انظروا إ خ و ا ن ي شحال ديال الناس عنده ا ل آ ن من تقدم من ا ل ح ض ا ر ة و م ن ه هو أ ن يتكلم ب ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة أ و ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة أو غ ي ر ه ا يتكلم ل ب ا ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اللغة ر ب الواقبية ي ة سبحان ا ل ل ه فأنت عندك أعظم عندك لغة لا ت س و ي ه ا لا ف ر ن س ي ة ولا ا ن ج ل ي ز ي ة ولا ع ب ر ا ن ي ة ولا س ر ي ا ن ي ة ولا ش ل ح ة ولا ولا و ل ا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي اعظم ل غ ة بدون استثناء باتفاق هي ل غ ة ا ل ق ر آ ن نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي ل غ ة اهل ا ل ج ن ة ففي ا ل ج ن ة لا توجد هناك ل غ ة اخرى م اهل ن ا ك ا ا ل ل العربية اهل ل غ ة ج ن ة يتكلمون ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وانت الان تحسنت تتكلم م ت باللغه العربيه السلام يعني عندما الحضارة يعني تقدم دخل طبيب دكتور جبار آ خ ر ي ن شن ا ل ت ح ي ة ا ل ل ي ك يحييهم ي بها د ج و دجو هذه ا ل ت ح ي ة حرام لا يجوز ونهى رسول الله عن تحيات ا ل ج ا ه ل ي ة دخل صحابي عفوا عربي قبل أ ن يسلم دخل على رسول الله وحياه ب ت ح ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة قال له انعم صباحا يا محمد كانت التحية الجاهلية أنعم صباحا أنعم تحية كما تقولون ا ص ب ح ا ل نور او ص ب ح ا ل خير او ع ر ت ح ي ا ت ما في الاسلام ت ح ي ا ت ي ا ل س ل ا م ع ل ي ك م بعد ذلك كيف اصبحت كيف حاله الى اخرى ا م ا ص ب ح ا ل خ ي ر ص ب ح ا ل نور ص ب ح ا ل ف و ل ص ب ح ا ل كرم ص ب ح ا ن ع م ص س ب ح ا هذه م ا ه ي ت ح ي الاسلام عربي ا قال لرسول الله ان ع م ص ب ا ح ا قال له ل ق د ا ب د ل ن الله ا بيتا ت ح ه ه ذ ه ا ل ت ح ي تحية الاسلام ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله ه ذ ه ت ح ي الاسلام فربنا السلام من أ س م ا ء ا ل ح س ن السلام ووضع لنا هذا الاسم لنحيي به بعضنا البعض الملك القدوس السلام المؤمن و أ ن ت عندما تقول ل أ خ ي ك السلام عليكم الله يعطيك عشره عشر حسن عشر حسنات و إ ذ ا زدت له وبركاته أ و ر ح م ة الله زادك ع ش ر واذا زدت له وبركاته زادك عشر فعندما تقول لاخيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يعطيك ثلاثين حسنه انت تذهب في هذه الحسنات وتقول بشر كلت من الغرب وانتم تعلمون ان الهاتف يعني الكثير من الناس الهاتف في بيوتهم فلما تاتي المكالمه في الهاتف ويريد ان يستقبل المكالمه او الكلمه قائله ق ا ل و تقليد يجب ل م عندما ت أ خ ذ الهاتف السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل هذه أول الله م عليكم ورحمة、الله. ثم من؟, من يتكلم أما مفدنا منهزمين إذن إخواني أصبحنا نقلد أننا والد... وال... وال... والتقليد يدل ألو الغربة على هذه من هزم في ديننا من هزم في لغتنا من هزم في سيدينا من هزم في كل شيء بينما ا ل إ س ل ا م ك كل كلنا ما تنهزموش كونوا في, في ا ل ق م ة كونوا أ ق و ي ا ء ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ ن ن ي من المحتشمين اسمعوا لا, لا وقال ا إنني من ل ي يا عالم اسمعوا يا يهود يا نصارى أ ن ا من المسلمين أ ن ا مسلم بعقيدتي انا مسلم بعبادتي انا مسلم باخلاقي انا مسلم بزيي انا مسلم بفعلي انا مسلم بكلامي انا مسلم بكل شيء وقال انني من المسلمين من احسن من هذا ن ج م ع له ا خ ص ا ل كان من احسن الناس ربنا قال هذا الكلام وهو اسلوب ا س ت ف ه ا م ومعناه التحدي أ و معناه النفط لا يوجد احسن من هذا ابدا ومن أ ح س ن قولا ممن دعا الى الله, الدعوة إلى الله. وعمل صالحا ولا تفهموا أ ن ا ل د ع و ة ت ت ق د م على العمل لا العمل الصالح ي ت ق د م على ا ل د ع و ة الواو هنا لا تفيد الترتيب كما هي ع ا م ة وعمل صالحا ثانيا ثالثا وقال إ ن ن ي من المسلمين الله عز وجل لما أ م ر نبيه أ ن يدعو اليهود والنصارى قال لهم كلهم يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى ماذا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم ما هي أ ن لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ ر ب ا ب ا من دون الله فان, تولوا فإن اعرضوا فقول اشهدوا ب أ ن م س ا مسلم الله أ م ر نبيه أ ن يكون وان يعلم هذا ل أ م ت ه قل إ ن صلاتي ونسكي و ن ح ي ي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا وقل إ وإذا ذ ا كنت كنت في إدارة وإذا كنت في, مدرسة وإذا كنت في حي مدرسة أو ر ي ة أو ب د دولة ة أو و ل انا أحد ه ك يرفع ر اول ي بزيك ة الإسلام فارفعها بكلامك أنت أ ن المسلمين أ و ا ل هنا لكن إ خ و ا ن ا ه ز م ن ا داخليا لهذا صار الغير يؤثر فينا ونحن لا نؤثر في غ ي ر والله لو أ ن المسلمين قاموا بدورهم واعتزوا بدينهم واعتزوا بموقفهم وصاروا يؤثرون في الغدر والله لكان العالم بخير وعلى خير لكن هيهات هيهات إ خ و ا ن ي من ع ل ا م ة الانهزام التقليد والتقليد يدل على الحب فكيف تحبون أ ع د اعداءكم ء ك كيف م تحبون أ الذين خربوا بيوتكم وسفكوا دماءكم واستعمروا بيوتكم اين غيرتكم على الدين كيف تقلد من قتل اباك وجدك ويقاتلك انت ايضا فاننا اليوم ويالاسف نرى المسلمين وخصوصا بعض الشباب يقلدون اعداءهم حتى في ا ل ل غ ة والسلام اما عندنا ل غ ة اما عندنا ت ح ي ة نحن والحمد لله ونفتخر بهذا عندنا افضل ل غ ة وافضل تحيه و أ ع ظ م دين ولا ير... يساويه دين اخر أ ب د ا إ ذ ا إ خ و ا ن ي لماذا ف إ ذ ا لم نؤثر نحن في الغير الغير سيؤثر بنا لا شك إ م ا أ ن تكون داعيا أ و تكون مدعوى اذا ما بغيتش تكون داعي الى الله إ ذ ا ما بغيتش تكون مدافع و م ع ت س بموقفك الغير سيدعك والدليل هو هذا الدليل أ م ا م ك هذه كتب كتب من فيها دعاء الله د ع و ة للمسيحيه هذا الانجيل المحرف وهذا كتاب أ ع ط ي ل ل أ ط ف ا ل في ا ل ج م ع ة الماضيه التقى بها هو جبه. موجود وكان نشوف شود البارح أنا ا ل يعني طفل صغير س ن د واحدة ح و ا للمسيحيه ي ن ن ن سنين تسع و ا د ة ح و ا ل سنين في د ا الكتب ت هنا ذ ا ب ف س ه ه قلت ل من اوراق ي منين للصديقة يا هي ن لك قلت له لا هذا؟ هذا؟ هدته قلته جبت ه ه له د ت ت ا ق أ و هنا أ ر في هذا الانجيل يعني ت أ ت ي مع هذا تقول م د ر س ة طريق ا ل ح ي ا ة هي م ج م و ع ة من المؤمنين المسيحيين من جنسيات م خ ت ل ف ة متحدين لنشر تعليم أو تعاليم ل ي م أو ت ع ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ي ح ي ة ثم يقولون إ ذ ا كنت ترغب في م ع ر ف ة المزيد حول ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ي ح ي ة أ و لديك أ ي سؤال أ و استفسار اكتب إ ل ي ن ا الاسم اللقب ا ل ع م ر العنوان ا ل م ه ن ة ا ل ج ن س ي ة يمكننا تزويدك يعني بضع ا تشاء يعني ب ع ل ا م ة داخل مربع واحد بحسب اختيارك منشورات أ و كتيبات من الكتاب المقدس ث اشرطه ن ي ا أ س م ع ي ة تعالج مواضع حول ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ثالثا دروس ب ا ل م ر ا س ل ة حول ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ي ح ي ة رابعا رسومات تشير إ ل ى قصص من الكتب المقدس ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ و ا ل ل ل غ ة ا ف ر ن س ي ة أ ف ت ح و ا البنت لابواب افتح ما عليك الا ان تراسل وهنا الورقه ة مملوئة الورقة معمرة مملوءه الورقه ل عمر هذا ل ا واحد له معمر. معمره المسيحيين متحدين على ماذا؟ على نشر ا ل ع ق ي د ة ا ل م س ي ح ي ة إ ذ ا كان عندك إ ش ك ا ل عندك سؤال ب غ تخزين طرحه شريط ترصي بغيت بغيت كتاب بغيت قصص، بغيت بغيت ما عليك إلا أن ترصي. ما عليك إلا أن تكتب اسمك ما إلا ما إلا قصص أن أن ص ي والعائلي العربية و... الفرنسية ي ومكان وكلهم اللغة بماذا تتكلمها باللغة العربية أم الفرنسية؟ هم آخره و و د ن ك بكل ش ء هذا ا إ خ و هذه الدعوة المسيحية تغزين اين ل المسيحية د ع و ة تغزين أ في بيوتنا في مجتمعنا بل في مدارسنا هذه الكتب ا ل آ ن في حقائب أ و ل ا د ن ا في المدارس في ح ق ابناؤنا ئ أ و ل ا د في المدارس ا أ ب ن يدرسون ا ل م س ي ح ي ة ويروجونها فيما بينهم في دولة م س ل م ة وفي مجتمع مسلم وهؤلاء ا ل أ ب ن ا ء ربما تجد أ ب ا ه م في الصف ا ل أ و ل في المسجد ربما تجده حاملا ل ل ق ر آ ن ربما تجده من العلماء من الخطباء الى اخره فلنتق الله إ خ و ا ن ي في ديننا فلنتق الله في فلذات أ ك و ا د ن ا فلنتق الله سبحانه وتعالى ف إ ن اليوم الدنيا وغدا ا ل آ خ ر ة اليوم دنيا وغدا ا ل آ خ ر ة ا ع ن ل ما ش ي ت كما تدين تدان إذا ح ر ص ت على نفسك وحرصت أولادك غدا تجني ث م ا وإذا ما لا على نفسك ولا على أولادك ولا على الإسلام ولا ر حرصت م على على على على ل ل نفسك س م ي ن و ر ضد الى إ إ س والمسلمين سنة سنة ل حالك ل ا راه تقضيها م وتمشي تمشير في هذه المصير الذي لا مفر منه أ ب د ا فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنربي أ و ل ا د ن ا ولنكن و على علم وعلى يقين وعلى و ص ي ر ة من أ م ر ن امرنا و ا إخواني ا تنتقلوش على ل غ ربنا و ل د عندك ت فعليك م م المعلم مسلم ع ل إذا كان ع م ل ل جوده لكن ما ما ان ل لك ج د ه لا لا يوجد ت س أنه كان و ق تجند الولد الزنقة لا الزنقة إذا فعليك وقت يقضيه في يقضيه في تنسى أنه أن ت نفسك أ ن ت وتعين ا ل م ع ل م و ت على ي ن ا م م ع ع ل ل ة ت ر ب ي ة ولدك وعلى تعليم ولدك وعلى عنه تتكلم خلاص تذكيم أما إذا تتكلم عليه خلاص. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا شبابه واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن ن سواك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين